أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وفنون الموسيقى نحتفي معكم اليوم بعبقرية موسيقية فريدة هذا الفنان الكبير لقب بالمجدد والرائد والمعلم والعاشق المحترف للطرب هذا المبدع الكبير تتلمذ على يده عمالقه الطرب والتلحين في مصر امثال رياض السنباطي محمد الموجي، محمد عبد الوهاب، محمد فوزي وغيرهم أيضا مدرسة هذا الملحن الكبير وصلت إلى أكتار عربية أخرى فتتلمد أيضا على موسيقى زكي نصيف توفيق الباشا ويروي فيكتور سحاب في كتابه السبع الكبار أن وجود معهد للموسيقى في اسطنبول باسمه هو اعتراف بخطورة وإبداع هذا الفنان الكبير ولد في 1892 ورحل في 1966. وما بين التاريخين مشوار طويل جدا من الإبداع ومحطات مهمة جدا ساهم من خلالها في تطوير الموسيقى الشرقية والعربية اليوم معكم من خلال هذا اللقاء نحتفي بالموسيقار الكبير محمد الأصابجي الرائد والمجدد محمد الاصابي يحتاج لساعات طويلة جدا لرصد تجربة فنية فريدة ولكن اليوم نطل عليها من خلال وجودنا في صحبه دكتور اسامه عفيفي المؤلف الموسيقي والناقد اهلا بيكي فندم اهلا بيكي فندم اشكر قناه النيل واشكر البرنامج واسره البرنامج لتحت هذه الفرصه لالقاء الضوء على المستقر كبير محمد الاصابي حضرتك منورنا طبعاً وشعداء بصحبتك في هذا اللقاء ومحمد الأصابجي واحد من الأسماء المهمة جداً في تاريخ الموسيقى ودايماً بيرتبط اسمه بكلمة المجدد فعايز أسأل حضرتك من خلال يعني إطلالتك على تجربته كلها ومشواره وأهم الحانو ليه الأصابجي تحديداً اللي تقال عليه هذا اللقاء الأصابجي كان له نظرة مستقبلية شوية فكان له أشياء دخل فيها لاول مرة محدش سبقوا فيها وبهذا الشكل يكون رائد وله عناصر دخل فيها كانت موجودة ولكن طورها فهكذا أصبح مجدد لناخد مثل مثلا المونولوج المونولوج قدمه سيد درويش في سنة 1920 أول مونولوج كان والله تستاهلي قلبي المونولوج هو عباره عن قصيده بس بالعاميه تمام فما فوش مقاطع ما فوش اجزاء وفوش تكرار هو جزء واحد فلازم ملحن يلحنه كله كدراما واحده ما فيش حاجه ترجع لها ثاني امم سيد درويش قدمه كله من مقام موسيقي واحد من سلم واحد تمام سيد درويش غير في المقامات ساعدوا طبعا انه في احمد رامي قدم له اول الاسابجي حولي تكتب احمد م. رامي كتب اول مونولوج فمدوا فمده بقى بمونولوجات بعد كده وابتدى هو يتخيل المونولوج ده ممكن يكون شكله ايه فابتدى له الموسيقى وادخل فيها عنصر الموسيقى يعني هو نشوف سيد درويش برغم الابداع ده كله مفيش عنصر موسيقي في الوسط م. يعني اشراك الموسيقى في الدراما التعبيريه مش موجود تقريب حاجات بسيطه جدا تمام لكن الاصابي حب يعمل نسيج متكامل بين الموسيقى والغناء متفرش متفرش على بعض دمين. يعني بدل ما نعمل خيط كده لحن واحد م. لا هو عامل شبكه فطبعا البناء بيبقى اقوى والتعبير بيبقاقه عنده خصوصيته يعني ده اللي حضرتك شايف ان هو نقطة التفرد في تجربته التفرد ان هو أدمج الموسيقى في الغناء واجعلها جزء من العمل الفني المتكامل دي حاجة حاجة تانية ان هو الغناء كان في زمن سيد درويش خارج الأدوار كان تقريبا متوسط الأغنية ثلاث دقايق في زمن عبد الوهاب كان ست دقاي استمر كده عشرات السنين اها. إي الأصابع عمل إيه ربع ساعة. أمم. طبعاً هو له غني قصيرة ولكن مم. هذا النموذج استمد زمنه منين من الأدوار الأدوار القديمة اللي كان بيعملها بغياب وسيدر وشيء. بس الأغنية الترابية كانت بتستمر لفترات طويلة يعني كان ممكن تستمر ساعة أو أكتر. لا دي بالاعاده بالاعاده لكن هو اتكلم على اصل الابنى. الهيكل الاساسي تمام. طويل عشر دقايق 15 دقيقه تمام استغل من الدور زمنه بس م. وسابه من الشكل والتركيب والطريقه التقليديه بتاعت عبد الحمولي وحتى سيد درويش نفسه وابتدى يتحرر ام فخد الزمن ده واضاف فيه اللي هو عايزه بدون الشكل القديم تمام فاصبح عندنا اغنيه طويله فيها موسيقى فيها إقاعات مختلفة، فيها مقامات مختلفة، فيها سكون، فيها حركة، عمل تبلوغ كامل. بقى عنده مساحة يبدع فيها أكتر. طيب يعني قبل ما نتكلم عن تفاصيل يعني أكثر عن موسيقى محمد الأصابجي لازم أسأل حضرتك بما أنك يعني والدك كان صديقه وكان في علاقة إنسانية. فا فايه كمان اللي وصل لك من الأصابجي سمعت عنه ايه كانوا بيتكلموا عنه ازاي الأستاذ محمد عفيفي هو مسيقر سكندري يعني كان على علاقة بمحمد أصابجي محمد عبد الوهاب وزكري أحمد على وجه الخصوص <تصفيق> كانوا أصدقاء جميل ومحمد أصابجي كان يروح يزوره في القاهرة كل ما يروح القاهرة لأنه ابتدى يسجل في الإزاعة سنة الثمانية والثلاثين مم. يقول عنه ان هو مهندس الموسيقى مهندس الالحان. وفعلا لما تشوفي لحن زي مثلا قلب دليلي ليلة مراد انا هقولك على حاجه واحده بس شوف السكتات مم. السكتات اللحن توقف كل شيء توقف ولو ثانيه لكن المطرب يتوقف الالات تتوقف الكورس يتوقف الدنيا كلها ده جزء من الدراما اللي هو بيعملها آه من الاضافات كمان اللي, اللي اضافها سي... محمد الاصبجي عنده خيال واسع مم. خيال واسع جدا يعني هو يستطيع ان هو يضيف مثلا اهات اللح الاهات مش موجوده في النص طب هل ده معناه يعني بما انك حضرتك كلمت على قلبي دليلي كنموذج مم. هل اطلاعه أو اقترابه من الموسيقى الغربية يعني برغم أن الحان الأصابجي شديدة الشرقية ولكن بنحس فيها أن فيها لمحه أو فيها يعني كأن في نافذه بيطل منها على الموسيقى الغربية وبيستخدم احيانا تيمات هل هو كان مثقف لدي الدرجة مطلع بيسمع كتير غربي الحقيقة الأصابجي كان مثقف ادبيا وموسيقيا مم. يعني هو كان يقرأ شعر كتير وحتى اول اغنيه هو اللي كتبها هو اللي كتب كلمتها فدي قدت له قدر على انه يتحكم في اللغة وفي الابيات الشعرية كما يريد مم. بالنسبة للثقافه الموسيقية هو كان بيحب الاستماع للموسيقى الغربية وده مش عيب طبعا يعني الموسيقى احنا بنسمعها كجمهور بنسمع اوروبي بنسمع امريكي بنسمع فرنسي، بنسمع إيطالي، بنسمع إسباني. مم. فلازم. ويمكن... الموسيقي يبقى مطلة على كل اللي اتجاه. لا مش لازم. مم. مش لازم. مم. يعني إحنا كجمهور نبي نتكلم. تمام. إحنا بنسمع الحاجات دي ومش فاهمين ولا كلمة من اللي بيتكل. هم. لكن بنتزوق الموسيقى وعايزين نسمعها تاني وبنحبها. صحيح. ما نزلت إيه. هم. إنها موسيقى لغة عالمية. طبعا وبتوصل. إذن توصل. <تصفيق> الناس بتحس بيها <تصفيق> فهذا كان شعور سيد درويش وكان شعور محمد الأصابجي إنه زي ما موسيقاهم بتوصلنا لازم موسيقانا كمان توصلهم وده مهم جدا نرجع له بتفاصيل نفس اللغة صحيح هنرجع لده بتفاصيل أكتر بعد ما نشوف أنا قلبي دليلي بما إن دكتور أسامة عفيفي اتكلم عنها ونرجع نتكلم عنها مرة تانية. لما أغنية قلبي دليلي خرجت للنور سنة 1948 علق الموسيقار محمد فوزي على هذه الأغنية وقال هذه الأغنية مناسبة حتى عام 2000 يعني أو يمكن كان بيتكلم على ان إزاي هذه الأغنية هي حدثية جدا وسبق عصرها بشكل كبير جدا تعليق حضرتك آه آه أنه سابق العصره ده تعبير معروف عن الموسيقى محمد الأصابطي بالذات وقال برضه السيد محمد عفيفي الرجل ده كان غريب سبق عصره وكان أغنياته المفروض نحن نسمعها بعد وقته بتلاتين اربعين ساعة هو أنا عايز أرجع شوية لاستخدام الموسيقى كجزء أساسي من الألحان مم. تقلبي دليلي واضحة جدا تمام وموجودة كمان في أغنية يا طيور الأسمهان هنا في بناء اوركسترالي فخم جدا في هارموني وفي الطريقه العالميه اللي موجودة وفي تعبير بصوت اسمهان عن صوت الطيور والكلام ده كله من خياله وهو مش موجود في النص تمام لكن تخلي اسمهان تقول صوت الطيور ووصلت لمنطقه سوبرانو والعجيب انه خلاها تقول ربع في السوبرانو ده امم دي ما حصلتش لا قبل كده لانه ربع تون شرقي والسوبرانو غربي غرب صوت هو يعني اوكيرالي غرب والربع تون في منطقة عالية جدا وهي كانت شديده التحكم في صوتها كان عندها قدره عاليه طبعا صوت عريض يعني. كمان جدا لكن غير كده التعبير بقى بالموسيقى ده اللي كنت بقول عليه يعني جزء موسيقى وجزء غنى وجزء يمكن كلمه كده وفقره كده الاثنين شبكه واحدة مم. أنا انا مثال عن كم أغنية فيهم موسيقى متطورة لملاحنين آخرين يعني ولكن شوف الفرق بين أصابي وبين ناس دي الأسماء دي كبيرة يعني مثلاً فريد الأطرش عمل ليالي الأنس في فين محمد عبدوهاب عمل عاشق الروح موسيقى متطوره جدا يعني. الرياض صنباطي عمل يا حبيب الروح الليلة مراد. تمام. وبرضو فيها الكورس والسوبرانو والكلام ده. وكمان فريد لاطرش عمل بنادي عليك بعد كده عمل فيها مقدمة هائلة حقيقة. مم. لكن القاسم المشترك بين كل الاغاني دي ايه? ان الجزء المتطور يخلص. فلستوب ومن اول السطر نبتدي بقى مواويل نبتدي كلام شرقي والتقليدي ومناش دعوه بالموضوع فيه فصل تام. مم. عند كل ملحنين يعني دو. كانها حليه بس وبعد كده بيرجعوا للشكل التقليدي ده ده ليالي الانس في فيينا اللي, اللي ما فيهاش ايقاع حتى الا في اخر بيت مم. حتى ايقاع الثلاث كوبليهات يعني تعود تستني انه هتتحرك المسائل <تصفيق> منين بعد الحركه دي كلها في الفالس الجميل ده مم. وفين فين امشي ال... بقى على نفس النهج امشي على نفس طلع لي من ده غنى شرق بتاعنا مفيش مم. يرجع للموال يرجع حتى عبد الوهاب وقف قال عاشق الروح الاوركسترا الفظيعه ده وبعدين وقف قال يلي عين في الاخر لكن ما, هي كلام ما عندوش كلام لا لا تعبير حته واحده مفيش تقسم وحط موال هنا وحط وبالمناسبه الموال من احد الحاجات الجميله اللي عملها مم. محمد عصامجي محمد عصامجي ما كانش بص لورا بص قدام بس أي. فهو في موال طب موال ده شيء قديم هو عمله غصب عنه في في اغنيه الفتحيه احمد مم. اسمها يا ترى نسي ليه يا ترى نسي ليه دي عملها فولس زي كده قلبي دليلي مم. وفيها موال في الآخر مش عشان هو عايز موال لا عشان دي فتحي أحمد. طب انا هرجع مره ثانيه لان موضوع فتحيه احمد محتاج ان احنا نقف عنده بس بما ان حضرتك اتكلمت على يا طيور وهي واحده من الأغنيات اللي بيقال انها تدرس يعني انها طبعًا مدرسه طبعًا في التلحين وفي استخدام الصوت البشري والأداء طبعًا للصوت البشري وطبعا مش كل حد يقدر يغني هذه الاغنيه لازم صوت بقدرات خاصة جدا زي اسمهان وهي اتغنت سنة 1941 وتسعمائه هنقف مع يا طيور يا سوو لن حب ونشد وقت وأمان. محمد الأستاذ بيجي أنه قدر يوظف كل صوت من أصوات المطربين اللي تعامل معاهم بشكل شديد الاختلاف. يعني أغاني الأم كلثوم تختلف تماما عن أغنياته لأسماهان ليلى مراد كل صوت وكمان فتحية أحمد اللي كمان يعني حضرتك عايز تتوقف عند أغنية مهمة ليها يا تارا نسي ليه بتشوف كمان إزاي قدر يتعامل مع نوعيات مختلفة وأصوات ليها أماشة كمان مختلفة اه هو الحقيقه فتحيه احمد من مطربات العهد القديم يعني عهد ما قبل الميكروفون تمام وكانت بتغني مع سيد درويش على المسرح فدي مطربه قديرة جدا وقويه جدا وليها جمهور يعني هي كانت صورها وام كلثوم بيتحطوا جنب بعض في الجرايد والمجلات زمان مع بعض يعني وهي سابقه لام كلثوم من حقها ومن حق جمهورها انه يسمع هذا الصوت يسمعوا ازاي يسمعوه في الصوت الحر موال حاجه كده فداها الفرصة الفرصه دي يا ترى ليه سيدي بالرغم اللحن فالس واللحن سريع واللحن في حاجات كتير عمل موال على ايقاع فالس دي دي حاجه يعني غير مصريه لا ولا بعده حصلش يعني احنا كنا نعرف الموال هو عبارة عن غناء حر مم. او في موال مواقع على اقاع رباعي عاده لكن غناء على موال على اقاع سلاسي فالس كده حصلش وبعدين عملها في, هي في في بيت واحد هذا البيت قرر يمكن عشر اتناشر مره كل مرة في الجنش يكل وتخلد تنزل من التاسع التأثر والموسيقى والأداء وعمل يعني تشكيلة كده بحيث انه بداها فرصتها مم. وهو لم يتخلق عن القالب اللي هو شايف انه هو في تجديد ومش مش عايز هو كان مغرم بالفالس يعني هو واضح انه هو كان مغرم بالفالس أكتر من أولية عمل كتير اه مش كده يعني هو بس هو عمل قاعات أخرى لكن الفالس عنده موجود واضح وظاهر جدا في قلب دليلي وفي يا تارا نيسي ليه وأيضا في رأي الحبيب مم. عمل مقطع في الداخل مم. اللي هو هجرت كل خليل ليه مم. ده عمل بتين فلس من جمال طيب حنوقف مع فتحي أحمد وأغنية ندرة جدا يا ترى نسي ليه تجربة مختلفة للموسيقار محمد الأصابكي يا <تصفيق> ترى جدًا الفنانة فتحية أحمد والألحان لمحمد الأصابي يا ترى نسي ليه وحضرتك عندك تعليق على هذه الأغنية ها الحقيقة أحب أضيف إلى الموال اللي على البالس اللي كنا نتكلم عنه نقطتين تانيين في الأغنية دي ممتازة خطورة هو النقطة الأولى إنه لو شفنا الكلمات مكتوبة ونقراها بتقول إيه يا ترى نسي ليه معادي وغاب حيران عليه والحيره عذاب ايه اللي جرى يا ترى يا ترى وماشي كده الوزن رباعي من اول للاخر مم. طب هو جاب منين البسط تمام ما شيء غريب لما اكون في قلب دليلي فيها وزن ثلاثي في الكلام انما ده جاب الثلاثي ده منين مم. نلاقي في حروف. مد. الف. الف مقصورة. هم. يا. واو. الحاجات دي مدها شويه هم. فديت له براح. يمد. ويزود همسة في الايقاع بحيث ان نعملها فلس. هم. دي قدت فرصة. لمخارج الارفاز تبات. يعني لما اقول. يا ترى نسي ليه معادي وغاب حيران عليه والحيرة عذاب تك تك تك تك مفيش فرصة لكن لما هو قال قال ايه يا ترى نسي ليه معادي معادي وغاب فوظف الكلمات ف... لخدمة اللحن اللي هو عايز يستعمل مد المد حيرانا عليه والحيرة عذاب كده يا ترى نسي لي معادي وهاف حيقران علي الحيره عذاف الله يا دكتور طيب عايزه أسأل حضرتك يعني بداية الأصابجي كان بيغني بصوته يعني كان في أدوار في البداية خالص بيغنيها بصوته في بدايه حياته في حفلات ساهره وزامل بعض مطربي عهده زي علي عبد الهادي زكي مراد احمد فريد عبد اللطيف البنا صالح عبد الحي ليه بعد كده الاصبجي عمره ما كان بيغني بصوته الحانه والله هو يعني محمد اصبجي معظم الملحنين ابتدوا مطربين صحيح بس احنا شفنا زكريا أحمد بيغني بصوته ألحانا كان بيحصل ده بيتكرر كتير يده صنباتي ليه ما شفناش عمرنا الأصابجي بيغني بصوته؟ لأنه غنى قبل عصر الاستوانات والإزاع بكلام ده طبعا تحت سماعيه ده يعني مم. هو مسجلش نفسه تجاري بس بعد لما ابتدت بعد كده يبقى في تسجيلات هو كان عزوف جدا عن فكرة تسجيل بصوته لا هو الفرق بينه وبين المطربين اللي كانوا بيغنوا في الوقت ده هو راجل ملحن م. يعني موهوب عنده موهبه اضافيه عن كل اللي كانوا بيغنوا تمام كويس إذن هو عنده إمكانيات وبراح ومجالي يمشي فيه يعني, آه طبعاً يعني العلاقة بين أم كلثوم ومحمد الاصابجي علاقة طويلة جدا وممتدة ونتج عنها الحان رائعة جدا وأغنيات مازالت موجودة بالذكرة مادام تحب تنكر ليه حنوقف معاها ونرجع مره تانية. من كلماته أيضا وهي مليش ماليك في القلب غيرك وغناها زكي مراد والد الفنانة ليلى مراد والمطرب الشهير في هذه الفترة أول عمل تلحيني احترافي هو دور وطن جمالك فؤادي هنا عليك انضم من كلمات شاعر مهم جدا في عصره هو أحمد عشور وبعدها برع في تقديم أكثر من منلوج ودور وسنة 24 تحديدا كانت بداية التعاون مع أم كلثوم يمكن قبلها كان في بعض التجارب اللي كانت سائدة في هذا العصر يعني لحن لمونيرة المهدية أكثر من تجربة في هذه الفترة أغاني يعني كان بيعرف ع... يعني بيقال عنها أنها أغاني للترفيه في هذه الفترة ولكن يمكن بتوصف بعد كده بأنها كان فيها قدر من الركاكة وكان واحد منها من تأليف محمد يونس القاضي وغناء ام منيره المهديه بعنوان بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشه طبعا اغنيه شهيره جدا في الفتره دي انسى اللي فات وتعالى بات ليله التلات والله زمان يا دلعي ما شفنا ليله زي دي دي اغاني <تصفيق> الحقيقه كانت في العصر ده سائده ومنيره المهديه هي كانت سلطانه الطرب لحن لها لكن 24 سنه 1924 بدات العلاقه مع ام كلثوم ومحمد محمد الأصابجي ابتدى يظهر إمكانياته كملحن ويقدم أعمال مختلفة تماما تعليق حضرتك؟ والله يعني أنا شايف نظرة مختلفة. تبعي. شايف إنه الوقت ده كان عصر ركاكة كله. م. سواء الأصابجي أو غيره. يا ما ذكرية. يعني ده اللي كان سائد في العصر. بالضبط كده. ذكرية أحمد عمل كده. أنا عندي استوانة لأمك السوم مكتوب عليها اسم الأغنية. ما دمك <تصفيق> حد يصدق النهارده وكان عندها أغنية في الخلاعه والدلاعة أيوة صح؟ أيوة. يعني برضو يعني كان ما كان دمك، دي اللي حصل من بعد ثوره 19 صحيح <تصفيق> حصل ثلاث <تلات> حاجات <تصفيق> صدر دستور وعشرين، <23. تصفيق> ورجع سعد زغلون من المنفى ووفات سيد درويش <تصفيق> فالثوره خمسه سكت تمام ابتدى بقى كان في وقت احتلال فده كان ابتدى الاحتلال يشغلنا باشياء اخرى صحيح وده ده بيحصل في كل العصور اللي بيحصل فيها استعمار فيه واحتلال ده صحيح ده كان البديل. في ايه بقى في وقتها مم. مش بس الاغاني ما هو كان في شرب الخمر كان منتشر الملاهي الليليه ملاهي والمصبت انديه القمار مم. كل ده كان موجود مم. ويعني الحقيقة هو الملفت ان محمد يونس القاضي اللي كتب كلمات يعني بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشة هو صاحب نشيد بلادي بلادي اللي احنا الغايد دلوقتي يعني ومسك الرقابة كمان في فترة يعني هو مسك الرقابة صحيح بس هو أنا ما ليس صاحب نشيد بلادي بلادي لا بس ده احنا واخدينه في المدرسة محمد يونس القاتل هو اللي كاتب خطأ غلط خطأ تاريخي أقول لك أقول لك سيد درويش نفسه بس, بس ده المعروف ده اقول لك الدليل محمد يونس القاضي كان موجود ايام سيد درويش محمد سيد درويش مات سنة 1923 مم مم محمد يونس القاضي مات سنة 1965 لغاية 65 23 ل 65 محمد يونس القاضي ما تكلمش ولا يوم وقال النشيط ده بتاعي ظهرت كل الدعاوة دي بعد ما مات فعلة؟ اهيوها لحقيقة دل... لا دي عايزة لها طب طيب احنا نرجع مرة تانية ونتكلم على أم كلثوم لما قبلت الأصاب جي وابتدت تعاوية أم كلثوم قبلت الأصاب يعني هو سمعها قبل ما تبقى مطربة يعني محترفة مم. سمعها في حفلات وحاجات كده ولكن هي قبلته بالصدفة فنيا شركات الصونات كانت بتشتري الاغاني من المؤلفين والملحنين وتخليها عندها وتعرضها على مطربين تمام فرشحوا الاغنيه دي لمو كلسوم ووافقت عليها م. فقالوا لاصطف تعالى دربها على الاغنيه دي تمام كانت اغنيه الايه حلف ما يكلمنيش بس كلام والفعل مفيش <تصفيق> فالاغنيه دي كانت سبب التعارف هو بقى بعد كده هي حست انه هي قدام قاومة يعني فابتدى بقى درس لها عود ودرس لها مقامات ويقنعها بالغناء يعني الحديث وكده وبتدت العلاقة عملها سبعتاشر لحن لغاية سنة من اربعة عشرين لتمانية وعشرين اهمهم ايه؟ اهمهم اللي ظهر في اخر الاربعة السنين م. اهمهم ان كنت سامح سنة تمانية وعشرين وهو الحقيقة محمد اصاب بيعادي لحن 17 لحن لم كلثوم ولسه ما قالش انا محمد اصابجي مم. ما ما طلعش كل العام لا ما لا مم. ولا هو عارف ولا الناس عارفه هو زي ملحن زي املح امتى ابتدى يقول انا محمد اصابجي سنة 28 وعشرين ام كنت سنه وغار منه محمد عبد الوهاب وطلع في نفس السنة في الليل لما خليل اشعار شوقي و اهون عليك من اشعار يونس القاضي تمام إن كنت سامع كانت من اشعار احمد رمي صحيح فهو جدد فيه بقى م. دي خلت عبد الوهاب يطلع كمان مع عنده وشوفي قد ايه المنافسه كانت حلوه منافسه ايجابيه يعني واحد طلع حاجه جديده وحاجه حلوه هم انا اعمل ايه لا هجمه ولا اشتمه ولا حتى انقده طلع أنا عمل جديد من نفس النوع م. ويمكن هو كان بيعتبره أستاذه برضه يعني عبدالوهاب كان بيعتبر الأصاب جي أستاذه من ناحيه أستاذ هو أستاذ جنيه وعلمه العود كمان هو أستاذ أعلم عبدالوهاب والصنباطي كمان و... يعني فبالنسباله هو يعني مش مجرد ملحن لا في الإبداع مفيش قامات مفيش عشان يعني أنا درست الواحد م. في ابتدائي وبعدين هو أصبح مثلا عالم في الكيمياء. أحب أنا الـ الـ الـ لا م. الإبداع موضوع تاني طب ليه العلاقة بين أم كلثوم ومحمد الأصابجي كانت علاقة برغم انها تبدو مثالية جدا ولكن كان فيها برضو شد وجذب وكانت فيها مشكلات ولكن الأصابي ظل حريصا على التواجد ضمن فرقة أم كلثوم وهو كان قائد الفرقة وبالعود شفناه في كل الحفلات حتى رحيل والله علاقة الأصابجي بأم كلثوم يعني كان فيها شد وجذب ولكن انا لا اميل الى انه يعني ان كل تمردت على الاصابجة لانه الاصابجة ابتدى يلحن لاسمهان امتى؟ م. سنة تلاتة وثلاثين تمام وسمعنا عن خلافها مع, مع الاصابجة امتى؟ سبعة اربعين في 14 سنة كان هو بيلحن لأسمان وفتحيها والناس بل... لا هو طبعًا. بيلحن ألحن لا أخرى لأصوات 14 آه. سنة عمل لحن لكل الناس دمين. وأفلام وعشرات ما كانش فيه خلاف م. يبقى إذن هو لحن للناس دول قبل خلافها معاه وأنا ليه رأي في الحكاية دي بصراحة إنه هي ما كانتش قادرة تخسر الأصابك هي طلبت منه انه يكسر الحنها الحان عليها مه. وهو رفض هذا الطلب تمام فاحتفظت بوجوده معاها ولكن كمان استعانت بملحنين لسه م. لسه هي ما قدرتش تواجه الاصحاب دي بانها تمتنع عن اخذ الحان منه هي وعدته لما قالت له تعالى في الفرقه عندي وعدته انها هتاخد منه الحان م. وهو ما دخلش جواها ما يعرفش قالتها لكن اللي شجعها رياض مم. رياض صنباطي ابتدى يطلع ولعب يلع... لعبتين خلوا الأصابجي بقى في... في كورنر عمل ايه الاولى مم. انه عمل غلطه صالح ستة واربعين مم. ودي تقليد تقريبا لاصابجي مم. في رأي الحبيب مم. وعمل حاجات تانية اللي هي الحاجات الدينية مم. اللي هي انتشرت عربيا و ما كانش دي سكته طيب احنا هنوقف مع ان كنت سامح وانسى الاسييه بما ان دكتور اسامه عفيفي قال ان هي واحده من اجمل الالحان اللي قدمها محمد الاصبحي لام كلثوم الاسبجي بموسيقى خاصه جدا وفيها قدر من التجديد هو اللي رسم ملامح صوت ام كلثوم اللي قدرت بعد كده ان هي تكون يعني الاهم والصوت الاقوى والمتربع على عرش الطرب لسنوات طويله جدا حضرتك عندك تعقيب على هذه الأغنية وكمان في خلال فاصل قلت لي اهم ما لحن الاسبجي لام كلثوم هي رأي الحبيب ده صحيح ده صحيح بالنسبة كنت سامح يعني برضو أستاذ محمد عفيفي يقول إنه هو عاصر الأغنية دي لما طلعت عظيم فقالوا إحنا كناش بنسمع بشر بيغني إحنا سمعين عصفور كناري بيغني مم. فهو عمل معاها نفس اللي مع اسمهان بعدين إنه هو طلع صوتها لطبقات عالية ما كانت شيء يعني سهلة طبعا و يعني استخدم صوتها بطريقه خ... خلها يعني تقدم كانت تقدم برده الحاجات التقليديه اللي هي في 4 خمس درجات تلحين الاصايل القديمه هو العلا محمد والكلام ده اسلوب مختلف تماما خالص م. عشان كده ام كلثوم فضل الاصبجي له مكانه كبيره جدا في قلبها وحتى بعد رحيله فضل كرسي فاضي موجود على المسرح هو إحنا كلنا بنعمل كده بنعمل كده في بنحترم الناس بعد ما موت يعني اه يا حضرتك بس هو فضل لغايه امتى من باب اولى أو يعني, يعني هو فضل حد امتى فضل فضل حد هي ما ماتت ولا جابت الناس بداله <تصفيق> جابت حد بداله تمام <تصفيق> طيب يعني مجامله وقتية مش مش تاريخ يعني <تصفيق> لكن يعني احنا طبعا شايفين ام كلثوم الى جانب الاسبكي في كل حفلاتها تقريبا كنا بنشوف هذا المشهد يعني حضرتك شايف ان الاصاب لم يتم تكريمه في حياته ولا الاحتفاء بتجربته في حياته كما ينبغي أو كما يليق والله هو اللي بياخد النجومية والشهرة مم. دائما اللي بيواجه الجمهور المطرب. مين دول؟ مم. المطربين؟ تمام. طيب في المسرح والسينما مم. حد بيعرف غير الممثلين؟ مين يعرف المخرج والمصور والمؤلف؟ ما حدش يعرفه دول اللي في الوجه هو الرجل ما كانش مطرب دي بالنحية. من <تصفيق> الناحيه الثانيه ان هو شخصيته الخجوله دي خليته يعني بعيد عن الاخبار الاجتماعيه والحاجات دي لو تقرأ الصحف زمان مليانه كلام عن عبد الوهاب ومكلسوم وفريد والناس دي بس اخبارهم مش دائما فنيه صحيح ممكن تبقى يعني شخصيه يعني عبد بيصيف في اسكندريه <تصفيق> <أه>. ام <مكلسوم أه>. صيف في راس البر رئيسه نقابه الموسيقيين <تصفيق> عملت اجتماع مش عارف ايه فريد لطرش متخانق مع الاذاعه أخبار مش فعلا خالص مم. فهو ملوش في الجو ده فعشان كده ما كانش في تسليط اضواء كبير لا. احنا طبعا شايفين كرسي الاصابجي فاضي وام كلثوم كان بالنسبه لها اكيد الاصابجي له اهميه كبيره وله مركز مهم في تجربتها وفي حياتها بس هذا مش كفاية طبعا تاركه كرسي فاضي هذا مش كفاية تقدير اصابجي تمام لا في احتفاء اكبر واهم لا طبعا وأهم مش دي الطريقه مش دي الطريقه يعني بصراحه طيب احنا صوت اسماءان كمان واحد من الأصوات اللي عبر كتير عن تجربة الاصابجي ازاي بتقيم يعني انتقاء لأصوات مختلفة كده يعني أسمهان صوتها مختلف تماما عن أم كلسوم وصوتها مختلف تماما عن كتير من الأصوات اللي اتعامل معهم الأصابجي مم. كما لو كان بيحاول أن هو ينوع في تجربته بشكل كبير ما هو ده وجبه مم. هو دي شغلته وده ذكاء أنه ما بيختارش أصواته ممكن تبقى يعني نفس التجارب ممكن تبقى شبه بعض لا طبعا هو لازم ينوع عشان هو ما ينفس نفسه مم. يعني هو لو قدم صوتين متشابهين كأنه بينافس نفسه هو مم. فهو لازم يقدم لون مختلف بتشوف صوت. ازاي اسمهان مع الاصابكي اسمهان مطيعة مم ومتقيدة جدا باللحم وبتظهر امكانياتها زي ما هو قال يعني هي وصلت المناطق مستحيلة تاريخ مش أي صوت يقدر يغني أغاني أسماهان لا بس هي عندها لكنة لها عندها م. لكنة في في مخارج الألفاظ والحاجات دي ما مقدرش يتخلص منها لغاية وفتها عندها لكنة يعني هي بتغني بالعمال المصري صحيح لكن لها اللبنانية فضلت معها لغاية الأخ هنوقف مع إمتى هتعرف إمتى وصوت أسماهان مع الحان محمد الأصابقي امتى حتى رف بحبك انت امتى حتى رف بحبك انت انت امتى الكلام إلك يا جارة نعم أريد نعم لا غلطان يا بي عم بروش بحكي مع حالي بناقي <تصفيق> طيبه استخدام محمد الأصابجي للألات الموسيقية كمان لحتاج أن احنا نتكلم عنه دكتور أس... أس... أسامة حضرتك كنت عايز تعلق على ألات التشيل وتحديدك آه ألات التشيل والكنترباس ألات الوترية الكبيرة دي كان بيستعملها الأصابجي هو أول من أضافها لتخت الموسيقية الشيل هو أضافها لتختب كل ولكن الجميل أنه عمل لها نوتة مخصوصة تكتب لها واستخدمها في الدراما التعبيرية الموسيقية مش بس حاجة ملو فراغ يعني او خلفية م. كتب لها نوتا لوحدها يعني فرق الحبيب في مقطع مشهور عندما بتقول ولما قرب معاد حبيبي وروح تعب. توصف حاجات كتير كتير كتير لكن لما قرب المعاد ابتدى الشعور بالرهبة والغموض ساكت كل حاجة وابتدى الشلو ده يعمل هذا الموقف كأنه موسيقى التصويرية وليس اللي احنا نغنى فهنا جاد استخدام الالات سبين من ناحية استخدام الالات برضو هو كان يعني فعلا كل شيء عنده منضبط ودقيق جدا مفيش عازف يقدر يفلد كده ولا كده ولا مغني هم عنده المغنيين كل حاجة مدروسة يعني كله آه. طب رأي الحبيب كنت عايز كمان تعقب على جزئي هي, هي جزء ده بالذات آه. جزء ده بالذات دراما مم. يريتني نسمعه يبقى يعني مم. هو عامله بلحنين البيت ده اتعمل بلحنين مم. لحن حر اللي هو بعد مقطع تشيله على طول مم. واللحن التاني لما راحت الرهبه فهو حب يعبر انه خلاص انا دخلت في طور التنفيذ فلتكن سعادة يعني مم. فرح قلب اللحن نفس الكلام قلبه على شير بهي جدا و لما قرب معت حبيبي اه. وروحت قبل. سمين. مرة بتقوله حر هادي أه. بدون إقاع أه. والمرة اللي بعدها بتعيدوا نفس الكلام بالإقاع. طيب إحنا معانا مقطع من رأي الحبيب بس أنا مش متأكدة هو نفس المقطع ولا لأ بس حنستمع إليه ونرجع مرة. أصابجي سنة 1966 ويعني منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة الحان محمد الأصابجي حية وبتشعرنا دائما إنه واحد من أهم المجددين في الموسيقى تعليق حضرتك الأخير دكتور أسامة يعني كيفية الاحتفاء برمز موسيقي مهم زي محمد الأصابجي والله يعني تكريم وتقييم سيد محمد الأصابجي مش لشخصه بس لأن هو افاد أفاد المجتمع كله فده اولا وظيفه الاعلام يعني حضراتكم مشكورين عملتوا برنامج زي كده بيتكلم عن محمد اصابجي وبيوقع عليه الضوء وبعض التفاصيل فدي وسيله مهمه كان زمان في الصحف والمجلات بتكتب الاغنيه واسم المؤلف واسم الملحن هذا التقليد أهم. ده مهم جدا توصيل. اعمال لا لا يعني المجله الاذاعه مثلا بتكتب النهارده في كذا وكذا مم. وبكره كذا وكذا تمام. اغنيه كذا تاليف فلان وتلحين صح. فلان ده مهم جدا عشان الناس تعرف آه. الاعمال دي آه آه آه غير كده لازم تدرس اعماله ده مهم وتعرض للجمهور خاصه اللي ما تعرضش منها دكتور أسامة عفيفي المؤلف الموسيقي والناقد بشكر حضرتك جدا على وجودك أحب. معنا وطبعا الحديث عن الأصابج يحتاج لساعات طويلة طبيعي. جدا طبيعي. لكن اقتربنا طبيعي. من بعض ملامح تجربته الموسيقية المهمة بشكر حضرتك جدا ومشاهدينا الكرام حتى نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع فنون الموسيقى لكم منا كل تحية